أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم إليه إلا علم الساعة تحمل ولا بعلمه قالوا يرد ويوم يناديهم أين شركائي أكمامها شهيد تخرج ثمرات تضع وما من من وما من ما منا آذناك أنثى من شهيد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 م ن بعد ضراء م س ت ل ي ق و ل ن ه ذ ا ل ي وما أ ن ا ا قائمة ع ة و ل ئ ن رجعت ر إلى ب ي إن ل ي ع ل و م ا ل ن ا س ل ا م ل و ا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 الا انهم في مريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم ا فذلك ي و ح ي إليك و إ ل ى ا ل ذ ي ن من ق ب ل ك ا للعلوم ه ا ل ز ز ي ا ح ك ي في م ما م له ل ا ا س ا ت و ا في ا ل أ ر ض وهو ا ل ع ل ي ا ل ع ظ ي م تكاد السماوات ي ت ف ف ط ر ن من و ق ه و ا ل موسوعه ل ا ئ ك ة ن النابلسي ا للعلوم ه الاسلاميه ي وما أنت عليهم بوكيل.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 ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات و ا ل أ ر ض ي ب س ق الرزق لمن يشاء ويقدر إ ن ه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أ و ح ي ن ا إ ل ي ه و م ا وصينا و و إبراهيم به م س ى وعيسى ي أن أ ق م ا الدين و ل الله تتفرقوا فيه كبر ع ى ا م ما ش ر ك ي ن ت د ع و م إليه ا ل ل إليه ه يجتبي م ن يشاء ويهدي إليه من ى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 وان الذين أ و ر ث و ا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم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 الله يجمع بيننا و إ ل ي ه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم و ض ب ولهم عذاب شديد الله الذي أ ن ز ل الكتاب بالحق والميزان و م ا ا يدريك لعل ل س ا ع ة قريب يستعجل ب ه ا ا ل ذ ي ن ل ا يؤمنون ب ه ا ا و ل ذ ي ن آ م ن و ا م ش ف ق و ن ن م ه ا و ي ع ل م و ن ن أ ه ا ا ل ح ق أ ل ا إن ا ل ذ ي ن ي م ا ر و ن في ا ل س ا ع ة ل ف ي ض ل ا ل بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث ا ل آ خ ر ة نزد له في ح ر ف ه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في ا ل آ خ ر ة من ن ص ي ر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 والذين آ م ن و ا و ع م ل و النابلسي ا ا ل ل ع ن د ربهم ذ ل ك ه و الفضل ا ل ك ب ي ر ذ ل ك ا ل ذ ي يبشر ا ل ل ه ع ب ا د ه الذين آ م ن و ا و ع م ل و ا ا ل ص ا ل ح ا ت قل لا اسالكم عليه اجرا إ ل ا الموده في القربى ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا ان الله غفور شكور ام يقولوا نفترى على الله كذبا فان ي شاء الله يختم على قلبك ويمحو ا ل ل الباطل ويحق الحق ه ب ويحق ك ل م ا ت ه إنه عليم ب ذ الله ت ا ص د و وهو ر ا ذ ي يقبل التوبة ب ا عن ع د ويعفو ا ل ا ت ويعلم ما ف ل و ن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 ومن آ ي ا ت ه الجوار في البحر ك ا ل أ ع ل ا م ان يشا يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره ان في ذلك ل آ ي ا ت لكل صبار شكور او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 والذين يجتنبون كبائر ا ل إ ث م و ا ل ف و ا وإذا ما ح ش غ ض ع ه م يغفرون و النابلسي ذ ي س ت ج ا و ا ل ل ع ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ م ي ه اسماء م الله ا ف ق و ن والذين موسوعه النابلسي م للعلوم ا ل ا س ل ا م ل ه اسماء ل الله ا ل ح ي ن ى بعد موسوعه ل النابلسي م للعلوم ي م الاسلاميه ل أولئك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 م ن يضلل ا ل ل ه ف م ا ل ه م ن س ب ي ل ا س ت ج ي ل ر ب ب ك م من ق ل أن يأتي ي و م ل ا مرد ل ه من ا ل ل ه م ا ل ك م م ء ا ل ج يومئذ و م ا ل ك م م ن ك ى فإن أ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي ي ك إ ا ل وان إ ن إذا أ ق ا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن رحمة فرح تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء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 ت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي إ ل ى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض ألا أ إلى الله ل ا تصير موسوعه ر ب م ا النابلسي ر ح م ل ل ر ح حاميم ي م ا و ك ت ا م ن إنا ج ع للعلوم ن قرآنا ا عربيا ه ت ع الاسلاميه و و ن ن إ الكتاب ل د ي ن ا ل ع ل ي ح ك ي م أ ف للعلوم الاسلاميه ر ر ف ي ن وكم أ س ن ن ن ب في الأولين ي ي وما أ ت م نبي إلا ا ك ن و ا به ي س ت ه ز ئ و ن ف أ ه ل ك ن ا أشد م ن ا ومضى م ث ل ا ل أ و ل ي ن و للعلوم ئ ن ا ل ا س ل ليقولن خلقهن ا ل ع ز ي ز ا ل ل ع ه الذي ج ع ل لكم ا ل أ ر ض م ه ن ا ع ل لكم فيها س ب ل ل ع ل ك م ت ت ه د و ن و ا ل ذ ي ا س ل ا م ا ء ف أ ن م و ن و ع ه النابلسي ل ل ع ل ل ك م من الاسلاميه ف ل ك و ا س ت و و ا ع ل ى ظ ه و و ر ر ه ثم ت ذ ك الحسنى و ت ق و ل س ب ح ا الذي ن لنا سخر ه ذ ا وما كنا ل ه م ق ر ن ي ن ن و إ ا إلى ر ب ن ا ل م س ق ل ب و و ن ج ع ل و ا له م ن ع ب ا د ه جزءا ا إن ل إ ن س ا ن ل ك ف ا م ي ه موسوعه ا ل ب ن ي و إ ذ ا ب ش أحدهم بما ضرب ل ل ر ح م ن م ث ل ا ظ ل وجهه م س و ز و ه و ك ر ي م أومن ينشأ في الله ح ة و و في ا ل ص ا م م غير ح س ن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 ام آ ت ي ن ا ه م كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إِنَّا وَجَدْنَا